نختم الكلام في أجل التواعد بصريعة من السنة النبوية في الكلام على العام والخاص منهين إن شاء الله اليوم حتى يبقى لنا الكلام على المطلق والمقايب ومخلافة لدينا مختلف فيها وبعد ذلك نجتهاد والتقليد ونتهي الكتاب سأل الله إتمام هذه الكتب سأل الله بها سعى جداً لما يعني منهين من هذه الكتب أقول القاعدة تقول هل الاستثناء من النفي يعد أثباتاً؟ هل الاستثناء بعد النفي او من النفي يعد أثباتاً؟ هذه مساله خلافيه يعني اذا جاء المستثنى والمستثنى منه فالا هنا هل يعد اثباتا اثبات الحكم في المستثنى دون المستثنى منه ام لا هذه هي المساله المساله فيها خلاف الجمهور يرون بان الاستثناء بعد النفي يعد اثباتا الاستثناء بعد النفي يعد اثباتا ونحن خالفنا قالوا لا اثبات لا اثبات الا بدليل مستقيم واهل العلم يستدلون بقول الله عليه وسلم لا صلاه الا بطور طب لا صلاه الا بطور اذا غلوا نفع ما اثباته الان نفع الصلاه حتى الى بطور وايضا قالوا ذلك حلبا لولي يعني ان كحل يكون غله بولي فلا اثباته بعد النخل و ايضا من ادلة من الاحديث التي في هذا الباب لا صلاة الا الا الكتاب هذا ايضا لا يعد اثبات على نافي اقول ايضا السلام غير الكتاب لا تصح هل من أحوال. لا تبيع البر بالبر على سواء بسواء اذا قالوا لو باع البر بغير سواء غير مثليه البيع ايش باطل, باطل يبقى اذا اهو الاستثناء في عدم لا يكون ايش اثباته بيكن اثباته بكل هذه المقدمه يستدل بها الاحناف اما الجمهور فيرون بان النفي بعد الاثبات يعتبر يو اتقول بعد الاستثناء بعد النفي يعتبر اثباتا فمثلوا زي قالوا الحجه معنى في اللغه حجه معنى في اللغه والادعاء والادله اتبعها الاهداف كتمثيل وليست ادله على القائدة فلذلك اعاده التوفيق قد يوجه بتوجيهات اخرى منها اتفاق اللغة أنه لو قال لزيد قال عمرو لزيد عليه 10 دراهم الا درهما لزيد عليه عشرة دراهم الا درهمل فانظر هنا الآن النفي هو لزيت عليه عشر درهمل إلا يعني له عليه عشر درهمل إلا درهمل الاستثناء هنا بعد النفي صار إثبات إنه ذاك الأول ما عليه تسعة درهم يبقى العمر على زيت تسعة درهم أو صار إثباتا هنا الآن صار إثناء بعد نفي إثباتا هنا نقول الاستثناء من النفي يعد البهتة للمنفي من منفي نفي إذا قلت له علي تسعة عشرة دراهم إلا درهمة يعني ليس ليس علي درهمة نفي هو موجود كيف ما في نفي فيبقى هنا الإثبات في المنفي العشرة تصبح كامل تسعة وهذا باتفاق أهل الله له علي عشرة إلا يعني ليس له علي عشرة بل عليه بل بلغ عليا تسعه او <تسأل> ذا في اولى غير فيكون النسب المنفي يبقى ال10 تنزل بها تسعه فانت الخصومه والحكم له عليك تسعه دراهم له عليك ايضا من ذلك الاصل في قول ربنا في علا لا, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فهذا نفي واذهاب وغالبا للنفي هنا الاستثناء من النف صار اثباته انا نفيت الالهية عن اي احد واثبتتها عند لمن؟ لله وحده و لا شريك لا, لا اله لله عن الان عبد الحق نفي و اثبات نفي الالهية والالوهية عن اي احد نعودات باطلة و اثبات ذلك لإيه. لله وحده لا شريكة لا. اما ما فقط حلاق ذلك وستدهن به هدي الاحاديث وهدي الاحاديث من باب التمثيل وليس من باب الاستجلال ولها توقيهات كثيرة. يعني ممكن ان يقال لا يصحح اتركح الا ايه. ولا يدخل في باب القاعدة التي نتكلم بها وايضا نقول البيع والبر و البر لابد ان يكون سواها بسوال السؤال بسوأ. بسوأ. يا السريع هل يجوز استثناء الاكثر هل يجوز استثناء الاكثر يعني تقول له عليه 10 الا 9 هل يجوز استثناء الاكثر ام لا هل القاعده ايضا اختلف فيها العلماء الجمهور يرون بجواز استثناء الاكثر وبعض العلماء من الملكية والحنابلة وبعض الشافعيه قالوا لها صح استثناء ان الاغلبيه قاعده لغويه مهمه جدا ايضا يعني لها فروع كما سنبين الاصل بهذا الاصل بهذا الب حديث الرسول قول الله قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته كلكم عارم عار الا من كسوت فاستكسوا الغرض المقصود اخبروا كلكم جائع الى من اطعمته اطعمته ومن اطعمه الله العلى فكثير ليس بغريب لان الله العلى خلق وما من دابه في الارض الا على الله يرسقها وفي السماء يرسقكم وما تعدوه حتى كاذب يرزق الله فاعله لو اتى بحسنه فانظر على المطعم بها طعاما في الدنيا ولحتى ناتي بالاخره أن, ان الله جل في علاه والجمهور خالص افد يدوس لطول الليل علاه ان عبادي قال للشيطان هذا الكلام إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين فهنا إلا من اتبعك من الغوين والغوون هم الأكثر قال اللهjal Buam وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهل World وقال الله الفعل Lynch وإن تطع أكثر من في الأرض يذلك عن سبيل الله فلما يكون المرأة النعمات بس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين والغوون هم الاكثر اقصر اهون اهم ال اكثر طالفا بذلك كما قلنا الباضي البخلاني من المالكية وهو قول بعض الحنابيل والشفعية والجمهور يرون انه يجوز للانسان هن استثنئ اكثر لاس يما اذا قال هذه منا الا التسعين امع ليس انا هو الا اشت عشر. عشر بعض الاسولين توسط وقال ان هذه المسألة نقول انه يجوز استثناء الأكثر في الصفة لا في العدد يجوز استثناء الأكثر في الصفة لا في العدد وبعدهم قال الخلافة بين العلماء في هذا ينزل الخلافة يكون الخلافة نظية يعني لا أثر له في الفروع وهذا خطأ بيهم بل الخلاف خلاف أصلي بينهما في السناء الأكثر لأنه يتقرع عليه فروع كثيرة جدا منها مسائل مسائف النكاح وفي الطلاق وفي وفي الطلاق وفي أيضا البيع الشراء قال المثل لزيد قال, قال عمر لزيد علي مئة إلا تسعيد لزيد علي مئة إلا تسعيد فعند جمول هنا يقولون إيش؟, لا إيش, لا إيش, لا إيش ها لزيد له عليا 100 الى الى 90 يبقى اذا له كان 10 صحيح بهذا القول من الجمهور لا قول بعض الكرام انه الشفعيه يقولون والحنابل يقولون ايش علي 100 علي ممتاز لان ما في استثناء اكثر كلاستثناء فعليه ايش 100 لان الاستثناء كلاستثناء يبقى الخلاف في شرفه هو ده ليس ظهير هنا الذي ينكر استثناء الاكثر يرى بان في امور وهناك يعني لا يمكن تلتزم مع ما يقول فاذا قال القائل له علي 100 الا 10 فعند الجمهور له علي 100 الا 90 فعند الجمهور له 10 وامما عندما قال بانه لا صح استثناء الاكثر يقولون ان بقيت المئه على بها عليها استثناء كالنوي لك. وأيضا من ذلك إذا قال الرجل الامرأة أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين لما عند جمهور ووقع الطلقة وعند بعض الأصوليين لم يقع طلقة أنا أساعد في هذا البدء لم يقع طلقة ليش؟ لأن استثناء الأكثر ها؟ لا لا لا كان استثناء اكثر لا يقع لا يقع ولو قال لرجل 13 <تصفيق> نعم لا اه الذين قالوا سيل يقولون يقع 3 لأنه لا يرى استثناء لأنه قال أنت طالق هذا الترفض بهش بالطلاق تصريح بالطلاق فهنا لما استثناء قال إلا طلقتين قلنا بعيدا قال أنت طالق سنة إلا طلقتين وأصبح استثناء الأكثر فتواقع طلقة واحدة أما الأصليون الذين يرونه لا استثناء قالوا إذا قال لها أنت طالق الثلاثة إن لا تلقتين طالق الثلاثة الأكثر لا يصح إذن هو تلفظ بالطلاق الصريح فيقع الطلاق الثلاثة أو تبين منه طبعا هنا على خلاف الفيخير بين العلماء في مسألة الثلاثة الثلاثة يقع واحدة أم يقع ثلاثة نتكلم على الروايح بعد الطلاق الثلاثة إلى التواهم ثلاثة وقع ثلاثة نختم الكلام في العام والخاص نختمه بهذه القاعده مهمه جدا التي لا يتركها مفسر ولا اصول ولا فقيه وهي العبره لا بخصوص السبب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه المسألة مساله لها اهميه بمكان اميت العبره ضمن اللفظ لا بخصوص السبب في المساله قد اختلف فيها علماء الاخبار الثلاثه القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم قالوا العلم والعلم والنفس ولا يخصص بالسبب فهما كانت الأسباب فإنها لا تخصص هذا العالم لا سيانه أن التأثير الشرعي الأصيل بأن الأحكام على العموم وليست على الخصوص أن الأحكام على العموم وليست على الخصوص القول الثاني قالوا أنه, أنه يجوز تخصيص العام بالسبب يجوز تخصيص العام بالسبب يعني العبرة مخصيص السبب القول السادس التخصيص قالوا إن كان الجوالك مستقلا بدون السبب فيحمل عليه وإن كان مستقلا فيبقى العمول يعني كان السبب مرتبط بالجواب فكيف اذا يحمل عليه يحمل عليه كقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسئله عن سفر الفره فيقول لا سفر الا مع ذم بحيث على اشار جوابا على السؤال بسبب السبب, السبب متصلا فلو يحمل عليه يبقى العبره بالسبب فان كان مفصلا فلا يفقد عامه عمم وقول جمهور العلماء الامر رحمه الله غالي وخصوص السبب والا في الواقع يشهد بذلك كثيرا لقدنا بواقعه الرجل الذي قبل وجاء الاسلام فقد وصلى اخب عليه الحادث طالب بك طلق عليه الحادث طالب بك طال وخاطب امراه الرجل زوجتي غير اني لم اطع فقال النبي الله عليه بعدما صلى اصبغت الوضوء قال صلى تعالى قالنا قال قالكفر الله لك ثم قرأ عليه قول الله عز وجل اقم صلاه ربنا يعلم الظلمات والنور يسد ذنب السيئات فقال الرجل ألي خاصة قال لا بل لأمتي عام ألي خاصة قال لا بل لأمتي عام وأيضا حديث السرقة صفوان نام على ردائي نام على ردائي فدأ رجل بصنف ردائي فحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراضي بصنف قطع ياده فقال يا رسول الله إني أسمح فقال لا هل كان ذلك قبل أن تأتياني فقال هنا ولم هنا وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَ فَاَقْطَعُوا أَيْدَهُمَا جزء بما كسب الكلام الله فكان السبب في نزول الآية هذا السرق الذي سرق رداء صفوات ومع ذلك الإجماع من الصحابة لهم حملوا الآية على إيش على الهم لا على الحسوس أيضاً في ذلك آية الظهار ولدي على دي ظهروا منكم النساء ثم عدونا الى طارقه الرقوه الى اخر الان قالت الزهار نزلت في مدن نزلت في سلمى بن صخر قاوله التحكيم لما جاءت تشكي زوجها الى الله جل وعلا صحيح فنزلت سلمى بن صخر فلما نزلت فيه فهنا العلماء يقولون وآية الظهار عام والسبب ليس مخصصا أيضا من ذلك الهلال ابن عمية نزلت آية اللعاد وآية اللعاد نزلت بسبب الهلال ابن عمية ولم تخصص يعني لم تخصص بالسبب فالعبرة عن العلماء العبرة بعموم اللغة لا مخصص السبب ولأن الأحكام لا يمكن أن تأتي على الخصوص ولا يجب على وهذا ما قد تعينا من للعام والخاص ألم. يمكننا المطلب والمقاية والمفهوم المخالفة أتنف. ثم بعد ذلك الاجتهاد والتقريد وهنتهي الكتاب بإذن الله تعال تعال تعال